الحمد لله وكفاء والسلام على الذين اصطفى لا سيما النبي المشتبة والأمين المصطفى على صحابته الكرام وعلى بيته العظام المستكملين الشرف وبعث إخوتي الكرام مازلنا بفضل من ربنا ونعمه مع كتاب ربنا ونحن في هذه الليلة بإذن الله ننتهي من بإذن الله يختم الله لنا هذه الصورة العظيمة صورة صورة صورة صورة المنافقون الله ما جعلنا من المخلصين المخلصين يا رب العالمين شخصنا ما يفشي يخبر فاليعمل <تلعني> لنا فالخلص والله امين مين ابراهيم الصوت صوت هل ما في صوت مش ممكن في صوت ولا ما في صوت السلام عليكم كيف حالك؟ ميتوا؟ كيف أخبارك؟ نفع الله بك الأمان السماوي أردينا أحسن ظلك. من الخير. طب صدق جيد من أخرك. الله ينكره. عطري مولع. شيء التالي. عطري مولع. طب الحمد لله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا صوت المكسر في صوت الحمد لله خلاص. يا أيها الذين آمنوا لا ترهيكم أمالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاصرون يا ايها الذين امنوا كما قلنا هذا نداء ونداء اذا نادى الله جل على عبد عباده المؤمنين فعليهم كما قال ابن مسعود وعلينا ان نقول سمعنا وطعنا في مساتي لان الله جل وعلا الله, الله, الله جل في الله جل الله جل في الله جل في الله جل في الله جل في الله جل في الله جل في الله جل في الله فكانت علامه فكانت علامه على, على الايمان نفع الله بكم قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا كان يقال علامه ايمانكم الا تلهيكم أموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله قال يا ايها الذين امنوا لا تلهيكم أموالكم ولا ولا اولادكم لا تشغلكم الاموال والاولاد والضيعه وأيضا النساء الله تعالى ساجيبك ابو عمر بعد بعد الدرس ان شاء الله تجارم الاموال والأولاد عن ذلك وهو مخبرا لهم بأن متاع الدنيا زائل فاني فعليهم أن يقفوا إلى ما كان لهم أو الحكمة من خلقهم ولأن الله جل فعلا بي أن الكون بأسره قد خلقه الله جل فعلا لخدمة قضية الكون الكبرى فقال لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم الله يعالى الذي رزق بهذا المال وهو يختبر العبد به ونعم المال الصالح الرجل الصالح فإن كان وقف المال عائقا سدا عن إنسان عن الله جل فعلا وعن انشغال بالله جل فعلا فهذا استدراج من الله جل فعلا تحقيقا لقوله سبحانه جل فعلا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون شيخ قد قلوا في درس سنستدرجهم سنستدرجهم من حيث من حيث لا يعلمون فمن يشغل بالمال والاهل والولد عن ذكر الله جل وعلا فهو المغبون فإن الله جل وعلا ما أراد به خيرا والذي أراد الله به خيرا شغل لسانه بذكره وشغل قلبه بالفهم عنه وبالتدبر أحسن. قال عن ذكر الله ولان اصل اصل النجات الثبات والسداد والفلاح والنجاح بذكر الله دلع على بذكر الله تطمئن القلوب وبذكر الله ترتفع الغموم والهموم وبذكر الله يكون التمكين وبذكر الله تكون الرفعه قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعل لسانك راطبا بذكر الله وقال النبي أذكر الله حتى القال المجنون حديث في في شعب الايمان فيه كلام في اسناده لكن الأصل في ذكر الله جل وقد قال الله تعالى الذاكرين الله كثيرا والذاكرات فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا لم فائدة ثم فثمت فائده في ذكر الله جل في علا ذكر الله جل كفى قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بشفتيه وهذه من الفوائد ايضا تأتي في فوائد ذكر الله جل في ان ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي وان ذكرني في ملئ ذكرته في ملئ خير منه ذكروا في ملئ خير منه ما ملئ الملائكه خير من ملأ البشر يذكر الله الفعل وذكر الله له الثناء الحسن عليه وإذا أثنى الله على عبد خيرا فإن الله أراد له الخير وأراد له النجاة أراد له السداد فكان عبدا موفقا مسددا فاجحا ناجحا عند ربه جل في يجاوره في جنات النهر في مقاعد الصدق عند منيك مختدر عند عند اللقاء يراه يتبشش له سبحانه وتعالى جل, جل في علاء يا أيها الذين آمنوا علامة إيمانكم لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم كما قال الله تعالى عن المؤمنين رجال لا ذكور رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن, عن ذكر الله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله لا تلهيهم الأموال ولا الدنيا وما فيها هم أصالة في هذه الدنيا يعني يتتخذونها سفنا حتى تصل بهم بب إلى بحر الأمان إلى الوطن الأصيل إلى جنات النهر في مقاعد سدخان عندما يكون مقتدر فا قال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا ولا أولادكم عن عن ذكر الله لذلك قال النبي اجعل لسانك رطبا بذكر الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى فمن ذكرني في نفس ذكرته في نفسه ومن ذكرني في ملاذ ذكرته في ملاذ خير منه ومن ذكر الله وجعل فلا أعانه ومن ذكر الله سدده ومن ذكر الله كله قال الله جل في علاه ولا زال عبد خالد حتى أحبه فإن أحببته كنت الذي يسمع به بصر الذي ياده التي يمشي بها رجلاً الذي بها لا أعطينه وما ترددت في شيء أنا فاعله ترد في خضر روح المؤمن يكره الموت وأكره وأكره مسأل يا على مكانة المؤمن عند ربي في منطلق ذلك من الذكر من الذكر فمن الذكر العظيمه هو ان قال بأن الله جل قال من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي يعني الله جل وعلا يذكرك هذه من أعظم فوائد الذكر أن الله يذكرك وما ذكرك الله جل وعلا بالثناء إلا إلا انجاك وما ذكرك الله بالثناء الا وفقك الا سددك الا نصرك الا دافع عنك ومن فوائد الذكر العظيمه في الخير كل الخير في ذكر الله جل وعلا التسديد والتوفيق وايضا في الرفعه والمكانه والعلم والاتقان كلها بذكر الله جل في علاه ابن سميع يقول كان قوت قلبي هذا الدفع القوي له انه كان في الصباح يبدا يذكر الله جل في علاه لا ينشغل إلا بذكر الله جل في علاه جنانه بذلك وايمانه يرتقي وتسامى بكثره ذكر الله جل في علاه من الفوائد الجمه لذكر الله استجلاب معيه الله جل في علاه استجلاب معيه الله فاستجلب معية من فوائد ذكر الله للفعلها أنه يستجلب معية الله للفعلها معيات الله هنا معية الخاصة الاستماع العامة معية التزديد والتوفيق والت... والت... والت... والتأييد لأن مع العامة على الجميع ومعكم أينما كنتم قدرة وسماعاً وصفة وإحصاء عليكم أما معية الله أما معية الله جل في المعايضة الخاصة هي معية النصرة والتأكيد والتوفيق والتسديد. قال كلا إني قال كلا إنني معكما أسمع وأرى. قال كلا إنني معكما أسمع وأرى. هيدلالة واضحة جدا على على هذا الفضل العظيم العمين في هذا الباب وهو ان ان الله أن معيه بذك الله جل تستجيبها بذكر الله جل وعلا فان كان الله معك سددك ووفقك ان كان الله معك قال بعض السلف لاخيه ارتدف فؤاده على ظلم وقع عليه فبعث عليه قال اي بني من كان الله معه فمن عليه من كان الله معه فمن عليه لا احد قال واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوا لن ينفعوا بشيء قد كتب الله لك واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان يضروا لن يضروا بشيء قد كتب الله عليك فالمسألة هنا عند الله جل, جل في علاء وبيد الله والله على كل شيء قدير سبحانه جل, جل في علاء فقال الله جل في علاء اذكروني اذكركم وقال انني معكم اسمع اسمع وأرى فذكر الله مجلبة لمعاية الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم انا مع عبدي ما ذكرني وتحركت به شفتا فالذكر مجلبه أيضا لمعاية الله لله جل في علا والذكر ومن, ومن الذكر ومن الذكر أيضا طمانينه القلوب قال الله تعالى الذين امنوا وطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب بل يربي بذكر الله تطمئن القلوب طمانينه القلوب باسره لا تكون الا لا بذكر الله لله قال الله تعالى انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون فالذكر ايضا في هذا الباب فيه فيه رقه القلب وفيه دمعة العين وفيه ايضا حسن التوكل حسن التوكل من اعظم اعمال القلوب يعني فيه حسن الظن بالله تبارك وتعالى يكون الله عند ظن عبدي فسبيل حسن الظن بالله تبارك وتعالى ذكر الله تبارك لذلك اللسان اللسان من ذكر الله تبارك فهو ميت وقلبه ميت ولن يجد توفيقا ولا, ولا تزيدا ولا حتى معيه الله تبارك وتعالى تكون له فان الله دل اخذ الوقت فإن الله جل جل في علاه يرัก القلب من يذكره لأن الله يحب من عبد أن يكون ذاكرا لربه جل في علاه أذكرني أذكركم ومن ذكر الله جل في علاه تفيخ وتسديد ورقة القلب وزيادة الإيمان ورفع واستقاء وأيضاً أيضاً لأنه بكسر الذكر يتق القلب وإن اتق القلب عقل عن الله جل في علاه وبكسر الذكر ينال المرء الخلاص لأنه من أحب شيئاً أكثر من ذكره فبكسر الذكر ينال المرء الإخلاص وإذا نال المرء الإخلاص فإن المرء يؤتل فهم بنيته كلما كان لله أخلص كلما كان بـ بـ بمراده أعلم وبمراد رسوله أعلم سبحانه جل في علا يا أيها الذين أمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل وهذه أيضا فيها ألفت الانتباه إلى أن الدنيا وما فيها من زخرف وبهرج وأموال وأولاد فإنها لا تغني عنه شيئا وأن الأصل أن المرء لا بد أن ينشغل بما لا عليك يا الله أدبا يعني بما ينشغل بما خلق خلف بقضية الكون الكبرى لذلك قال لا تريكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخسرون خسروا الدنيا والآخرة يعني من انشغل بالمال والأهل والولد ضاعت الدنيا وضاعت آخرته وقد قلنا قبل ذلك رضي الله عن كنيس صلى الله عليه ضاعت الدنيا وضاعت آخرته فإن ال... فإن الله جل في أوله يأبه يغار على قلب المؤمن يأبه أن... أن... أن يقدم العبد الدنيا على الآخرة فيوفقه يأبه عليه توفيق في هذا الباب فالدنيا والآخرة ضرتان إذا انتفع واحدة لابد أن يضر بالآخرة ولذلك قال ابن أبي طالب إن الدنيا ترحلت مدبرة وإن الاخره ترحلت مقبلة ولكل بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا قال ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخسرين قصرانا دائما أي نعم دائما نظر القلب للرب دائما نظر القلب للرب للعين فهنا نقول بأنه بريكتي آمان نقول بأن الخسران المبين بترك ذكر الله رب العالمين لذلك للإنسان أن يقيم نفسه وينظر هل شغل الله بذكره أم لا وليس الذكر هو الذكر باللسان فقط الذكر بالأركان أيضا فكلما كان منشغلا بالصلاة، بالنفلة، بالصيام، بصدقة، بالرهاد هذا من ذكر الله دل فعلان وإن كان الأعلى من ذكر اللسان أن لسانه لا يقف عن ذكر الله دل فعلان لأن النبي كان إذا خرج من الخلاء يستغفر الله على انه ما كان يذكر الله باللسان وان كان القلب ذاكرا ان كان قلبه ذاكرا بالله لله جل في علاه ولذلك قال يا ايها الذين امنوا لا تريكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون اي خسروا انفسهم واهلهم بعدما قدموا اهلهم وقدموا اموالهم خسروا اموالهم وخسروا اهلهم خسروا كل شيء إن الله اشترى المؤمنين أنفسهم وأموالهم بان لهم الجنه وربح البيع لكن من انشغل بالمال وأهل الوروات قد انشغل بهواه عن ربه ونزل نزولا ما تحت عمومي قول الله تعالى فرأيت من اتخذ إلهه هو هواه أفأنت تكون عليه وكيلة أفأنت تكون عليه وكيلة نعم قال وانفق مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فأقول ربي لولا أخرتني الى اجل قالوا وانفقوا مما مرزقنا انظر هنا هذا من لطيف العبارة هنا الله يعالى يلفت الانتباه وهذه لفت الانتباه من اهميه المكان في هذا الباب أولاً الله تعالى ليسهل على النفس ولن تتعلمون أن النفس تحب المال المال ميال وأنه يبخل جدا بأن ينفق بماله وكثير ممن حباه الله جل وعلا المادة والمال يفتح الخزانة ويقول عليك نم عليك ليل طويل في هذا الباب فلذلك تراه يعني حريصا على ماله فالله جل فعلها قال أنا الذي رزقتك بهذا المال وأنا الذي أمرك أن تتصدق به حفاظا عليه ولذلك قلنا في الأسرائيات أن رجل قال لموسى سربك لغنى أو لفق أعيش بفقر دائما أعيش بغنى فقال أربعون غنى وأربعون فقرا وطلب الأربعين غنى ابتداء ثم بعدما مرت الأربعون قال موسى ما رأيته قد افتقر إنه ما زال على غنى قال موسى فتحت على عبدي بابا واحدا ففتح على عبادي أربعين باباً فكافي أغلق هذا الباب من كان لكن كان الله له سبحانه وجل جل في وهذا لفت الانتباه لتيسير الأمر على المتصدق المال ليس مالك المال مال الله جل في هو عندك عارية فلابد أن تكون حسن التصرف في هذا المال الذي هو عندك عارية ترتقي ترتفع تفوز وأيضا يتنام مالك وتتسامع عند ربك للفعلاء فتكتب جوادا كريما الله جواد كريم يحب كل جواد كريم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يسأله ويعطيه واديا من غنم بين جبلين قال النبي ابن عباس رضي الله عنه رضاه كان رسول الله أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل بالخلق. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا لا يقول لا لا لست بباخر تبخلونني ولست بباخر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي ويعطي على على, على, على على ما عنده وكان النبي صلى الله عليه وسلم كريما يقبل الهدايا ويسيب عليها فكان الاعراب يتقصدون اعطاء النبي صلى الله عليه وسلم من اجل الاثابه ولذلك الله جل فعلا بين للمؤمن المسألة أن المال الذي بيدك ليس مالك, لك ليس مالك هو مال الله جل فعلا فعليك أن, تح... أن تحافظ على هذا المال بهذه النفقة وتكون جوادا كريما لأن الله جواد كريم يحب كل جواد كريم قال وأنفقوا مما رزقناه ولا تخشى عدم الخلف قد وعد الله الخلف وعليك أن تحسن الظن بالرب جل فعلا قال الله جل فعلا يا ابن آدم أنفق عليك وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله وكل ملكين كما في الصحيحين يدعوان يقولان اللهم أعطي كل منفق خلفا واعطي كل منفق تلفا وقد قال النبي لبلال أنفق بلال ولا تخش منذ العرش إقلالا في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار لا يضيدها لفق رأيت ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فعلامة الإيمان الجود بما عندك من مال الرحمن وكن وكن مسارعا في الخيرات في الطيبات في الصالحات كن جواد كريما تأتسي برسولك ترافقه في الجنة وكما قلنا إن القاعدة العامة عند الألماء النفع المتعدي خير عند الله وأفضل من النفع الذاتي ومن النفع المتعدي والنفع سد الحاجات قضاء الحاجات سد الخلاات والإعوازات نفع المؤمنين والمؤمنات لذلك قال وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فأقول ربي لو لا أخرتني يندم على ذلك أريد أن يرجع في هذا الباب، يعني عند الاحتضار ما من أحد إلا وسيندم عند الاحتضار فكل مفرط يندم عند الاحتضار وأسأل طول المدة ولو شيئاً يسيرا يستعتب ويستدرك مفاته وهيات كان مكان وآت ما هو, ما هو آت قال الله تعالى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فأقول الذين ظلموا ربنا أخيرنا إلى أجن قريب نريد دعوتك ونتابع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال؟ قال الله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي صالحة صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فاحترازا له من هذا الباب أمره الله تعالى بإخراجه عنده من من المال لأنه عند الاحتضار لا ينفعه العطاء ولا ينفعه الإخراج إذا عاين فإن الأمر قد انتهى والغيب صار شهادة فلا ينفعه شيء قال الله تعالى من قبل أن احدكم أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون, وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها فالإجابة جاءت من الله يدل في علام بأنه يفعل ذلك يندم ولا ينفعه الندم هو ندم حين لا ينفعه الندم الذي يتوب وقد اشرقت الشمس من مغربها أو يتوب وقد جاءت الغرغره وعاين الملائكة لا ينفع هذا الذي فعله فرعون عندما عينه أراد أن يتوب قال أمنت أنه لا إله إلا الذي أمنت به بنو إسرائيل لم ينفع ذلك عند ربه جل في علامه الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين قال الله تعالى ردا على تمني هؤلاء ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما, بما تعمل المعنى هنا تقريع وتوبيخ لهؤلاء بأن الله تعالى لن يؤخرهم ولن يرفعوا للدنيا ولو طلبوها فقال الله تعالى عنهم يوم القيامة ولو تره ولو يوقفوا على النار فقالوا يا ليتاني نردوا ولننكذب بآيات ربنا ونكوننا المؤمنين بل لهم مكان يخفونا من قبل ولو ردوا لعادوا لما عنه وإنهم لكذبوا. ولو ردوا لعادوا لما نوه عنهم وانهم لكاذبون فالله تعالى يقول بانه حتى لو امهلكم وحتى لو رجعت مره ثانيه اصحاء فانكم لن تنفقوا اموالكم في سبيل الله الا في علاه ورزاء قال والله خبير بما تعملون يعني الله الذي فعلاه هو الخبير بكم ويعلم دقائق الأمور ويعلم ما كان وما يكون وما يكون لو كان كيف سيكون إن عدتم عدتم طغات بغات لا يمكن أن ترجعوا كما هؤلاء الذين رأوا النار ووقفوا عليها يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من, من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما عنه وإنهم لكاذبون ابن عباس قال هذا في المؤمن الذي لم يتصدق ويعمل خيرا فقال قال له رجل يا ابن عباس اتق الله إنما الرجع يسألها الكافرون قال إذن خذ من القرآن يعني ما يدل على ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أمالكم ولا أولادكم عن ذكر الله قال الذين آمنوا فالخطاب للمؤمنين عن ذكر الله ما يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين ولي الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعمل وفي قوله سبحانه وتعالى والله خبير بما تعملون بأن الله على يعلم ما خفاء الأمور ويعلم دقائق القلوب ويعلم الله تلفلا من يصلح إذا رجع أن يصلح أو يفسد ومن يكون حقا صادقا أو كاذبا الله تعالى عليهم بذلك ويعلم أنهم في حال في ويعلم الله في أحوالين أنهم كاذبون وأنهم لا يرجعون لله تلفلا بل يرجعون أطغا وأظلم مما كانوا عليه وهكذا بيانه الله تعالى وهذه طبعا في مساله العقائد أن هذا من باب علم مكان ما, ما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون ولا لا يمكن أن يكون لا يردون هذا الدنيا بحالة الحوالة لكنهم لو ردوا لا الله بأنهم لو ردوا لكانوا أضغى وأظلم مما كان أما قال الله تعالى وعلا لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم لأبه لكم الفتنة وفيكم سماعون لهم ان الله لا يؤخر نفسا إذا جاء أجلها إنما زيادة في العمر أن يرزق الله العبد ذريه صالحه قد نقول في مسألة من أراد أن يبارك له في رزقه وإنسى له في عمره فلياسر رحمه. رحمه أن تخير العمر هنا وثلاثة عمر حقيقية لأنه يكتب في اللوح المحفوظ له أربعون وبصرة الرحم يكون ياسر إلى سبتين والأول قال في القول الثاني في التوجيه أن هذا بركه ومن البركة أن ينشر خير في وقت زهيد من العمر من العمر وهنا كله له الأرض الذي يدعو له كما حدث النووي مات على الأربعين خمسة واربعين سنة ماتى خمسة واربعين سنة وملأ الدنيا علما بركة وعاش منهم من عاشها بعد ذلك دخلا وأمدا بعيدا ونفعل ما يفعله النووي هذه بركة العمر فهنا التأخير التأخير هنا الله على لفت الانتباه والقلوب الأسماع إلى أنه لابد الإنسان أن يبادر بالصالحات والطيبات ضرأة للمفازد والسيئات ولأن الله جل جل في علا يتقبل العبد أن يكون أن يكون ممن ممن يسارع له في في الخير لذلك قال الله جل جل في علا أنثقو مما ما رزقناه من قبل يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لو لأخرتني لا العجن قريب فأصدقك من الصالحين ولئي يؤخر الله نفسا إذا جاء جلها والله خبير بما تعمل يعني يعلم ما كان ما يكون وما يكن لو كان كيف سيكون ختمها الله جلال فعلان ل... ل... لمناحي شتى في هذا الباب يعني هنا لفت عظيمة جدا لأن الله ختم الآيات بقولي والله خبير بما تعمل هذه السورة سورة سورة المنافقون بالذات لما ختمها الله بهذه ال... بهذين اسمين العظيمين والله خبير بما تعمل قريب وبعيد القريب فيما بيانه الله جلال فعلان لأنه أراد أن يرجع فبين الله أنه رجع لكانت تغيره ولن ينفق من ماله من شيء في هذا الباب لكن هذا القريب البعيد ما هو عليكم السلام والله وبركاته تأخرت أيضا تأخرت أيضا غفر الله لك. نعم ام عبد الله حي باهل الشام صراحه ومساره خالد أم عبد الله نفع الله بك الامه الاسلاميه صراحه الخبير يعلم خفايا الأمور وهذا يناسب النفاق ممتاز ممتاز هل من ضمن ما يمكن أن يقال لما ختمها بهذا الاسم سيوله في قر زبنفر سيوله اه سيوله بالله والله كمان مسجد جزاك الله خيرا, خيرا يا رجيا ما شاء الله الله ما في بعد الامه الاسلاميه يا رب العالمين طبعا ايضا خبير عن الخواء أم أبرقاط أنهم عالم مغفين منافقون من الكفر في قلوبهم جهاد صراحة قلم جهاد قلم قلم مهم جدا في مجلس العلم ما أدري كيف كيف كيف يخفيه غفر الله له غفر الله لجهاد ما أبغى يبتون ربنا وخبير بالمكان الله أكبر وهذا اسمه تهديد فيه تهديد وفيه بشارة تهديد من المنافق وبشاره المؤمن أنه مهما كاد لك المنافق فالله معك ويسددك ويعلم ما ما الدكتورة هذه أيضا ممتاز أن الله عليم يعلم أنه من الحق ومن كذب وقال الله فيه نعم هذا صحيح ودكتور تامر أيضا ما شاء الله هذا لي زيد كفاني هذا أحمد الله إليكم أدخلتم علي سرورا في هذا الباب عندنا متوقف كل شيء من الناس في البيوت لا إله إلا الله الناس لازم يعتقدوا لازم يعتقدوا Яславна Олена الفادي المستنبطه ماشي تفضلوا سالوا كيفما شئت ربي يرضى عنكم الفادي المستنبطه قام ايمان القلب قام قوام إيمان القلب الذكر من جاد قلبه جادت يده من جاد قلبه جادت يده كان رسول الله اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان حين يدرسه جبريل بالقرآن من جاد من جاد قلبه وجادت يده ساعة علم الله يرفع لها